بسم الله الرحمن الرحيم الف لام را كتاب نحكمت اياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ثم فصلت من لدن حكيم خبير ان لا تعبدوا الا الله انني لكم من هنا نذير وبشير وان استغفروا ربكم وأن رَبَّكُمْ ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويوتك الذي فضل فضله وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير إلى الله مرجعكم